بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فقه اللغة وسر العربية للإمام أبي منصور إسماعيل التعالبي النيسابوري المتوفى سنة تسع وعشرين واربعمائة للهجرة فجله فائز شيخ الزوت. ترجمة مصنف هذا الكتاب نقلناها عن ابن خل كان وابن بسام والباخرزي وغيرهم هو ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل التعالبي ولد في نيسابور سنة 350 للهجرة الموافقة لسنة 962 للمسيح قال ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في حقه كان في وقته راعيه علا العلم وجامع أشتاك النثر والنظم ورأس المؤلفين في زمانه وإمام المصنفين بحكم قرانه وسار ذكره سير المثل وضربت إليه اباط الإبل وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب تآرفه أشهر مواضع وأظهر مطالع وأكثر راو لها وجامع من أن يستوفيها حد أو وصف أو يوفي حقوقها نظم أو وصف وذكر له طرف من النثر ونورد شيئا من نظمه فمن ذلك ما كتبه إلى الأمير أبي الفضل الميكالي لك في المفاخر معجزات جمة ابدا لغيرك في الورى لم تجمعي بحران بحر في البلاغة شابه شعر الوليد وحسن لفظ الأصمع وترسل الصابي يزين علوه خط بن مقلة ذو المحل الأرطاع شكرا فكم من فكرة لك كالغنى واث الكريم بعيد فقر مدقع وإذا تفتق نور شعرك ناضرا. فالحست بين مرصع ومصرع، أرجلت فرسان الكلام وربت اطراس البديع وأنت أمجد مبدعي ونقشت في فص الزمان بدائعا تزري بآثار الربيع الممرعي وله من التاليف يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر وهو أكبر كتبه وأحسنها وأجمعها وفيها يقول أبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الشاعر الإسكندري المشهور أبيات أشعار اليتيمة أذكار أذكار قديمة ماتوا وعاشت بعدهم فلذاك سميت اليتيمة وفيه قال الباخرزي إن التعالبي هو جاحظ نيسابور وزبدة الاحقاب والدهور لم تر العيون مثله ولا أنكر الأعيان فضله وكان التعالبي من ائمه العربية بارعا في سائر الفنون طويل الباعث الاداب رقيق العبارة دقيق المعاني كثيرا نادرة وافرة الفاكهه اخذ عن ابي بكر الخوارزمي ومن تاليفه كتاب فقه اللغة وسحر البلاغة وسر العربية وبرد الاكباد ومن غاب عنه المطرب ومؤنس الوحيد والمبهج والتمثيل والمحاضرة وكتاب النهاية في الكناية وثمار القلوب ومصنفات كثيرة جمع فيها أشعار الناس ورسائلهم وأخبارهم وأحوالهم وفيها دلالة على كثرة الطلاع وله أشعار كثيرة واسمه التعالبي نسبة إلى خياطة جلود التعالب وعملها قيل له ذلك لأنه كان فراء وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وأربعمائة للهجرة ثمان وثلاثين وألف للميلاد الباب الأول في الكليات وهي ما أطلق أئمة اللغة في تفسيره لفظة كل الفصل الأول فيما نطق به القرآن من ذلك وجاء تفسيره عن ثقاث الأئمة كل ما علاك فأظلك فهو السماء كل أرض مستوية فهي صعيد كل حاجز بين الشيئين فهو موبق كل بناء مربع فهو كعبة كل بناء عالم فهو صرح كل شيء دب على وجه الأرض فهو داب كل ما غاب عن العيون وكان محصلا في القلوب فهو غيب كل ما يستحيا من كشفه فهو عورة كل ما امتير عليه من الإبل والخيل والحمير فهو عير كل ما يستعار من قدوم أو شطرة أو قدر أو قفعة فهو معون كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار كثمن الكلب فهو سح كل شيء من متاع الدنيا فهو عرب كل أمر لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة كل شيء تصير عاقبته الى الهلاك فهو تهلكه كل ما هيجت به النار اذا اوقدتها فهو حطب كل نازلة شديدة بالانسان فهي قارعة كل ما كان على ساق من نبات الارض فهو شجر كل شيء من النخل سوى العجوة فهو اللين واحده لينا كل بستان عليه حائط فهو حديقة والجمع حدائق كل ما يصيد من السباع والطير فهو جارحة والجمع جوارح الفصل الثاني في ذكر ضروب من الحيوان عن الليثي عن الخليل وعن أبي سعيد الضرير وابن السكيت وابن الأعرابي وغيرهم من الأئمة كل دابة في جوفها روح فهي نسمة كل كريمة من النساء والإبل والخيل وغيرها فهي عقيلة كل دابه استعملت من ابل وبقر وحمير ورقيق فهي نخه ولا صدقه فيها كل امراه طروقه بعلها اي انثاه وكل ناقة طروقه فحلها كل اخلاط من الناس فهم اوزاع واعناق كل ما له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها فهو سبع كل طائر ليس من الجوارح يصاد فهو بغاث كل ما لا يصيد من الطير كالخطاف والقطاش فهو رهام كل طائر له طوق فهو حمام كل ما اشبه رأسه رؤوس الحيات والحرابي وسوام ابرف ونحوها فهو حنش الفصل الثالث في النبات والشجر عن الليت عن الخليل عن ثعلب عن ابن الأعرابي عن سلمة عن الفراء وعن غيرهم كل نبت كانت ساقه أنابيب وكعوبا فهو قصر كل شجر له شوق فهو عضاء وكل شجر لا شوك له فهو سرش كل نبت له رائحة طيبة فهو تاغية كل نبت يقع في الأدوية فهو عقار والجمع عقاطير كل ما يؤكل من البقول غير مطبوخ فهو من أحرار البقول كل ما لا يسقى إلا بماء السماء فهو عذي وكل ما واراك من شجرة أو أكمة فهو خمر والضراء ما واراك من الشجر خاصة كل ريحان يحيى به فهو عمار ومنه قول الأعشى فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العمارة الفصل الرابع في الأمكنة عن الليث وأبي عمرو والمؤرز وأبي عبيدة وغيرهم كل بقعة ليس بها بناء فهي عرصة كل جبل عظيم فهو اخشب كل موضع حصين لا يوصل إلى ما فيه فهو حصن كل شيء يحتفر في الأرض إذا لم يكن من عمل الناس فهو جحر كل بلد واسع تنضغط فيه الريح فهو خرق كل منفرج بين جبال او آكام يكون منفذا للسيل فهو واد كل مدينة جامعة فهي فسطاط ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمر بن العاص الفسطاط وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط بكسر الفاء وضمها كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما فهو موطن كقولك إذا أتيت مكة فوقفت في تلك المواطن فادعو الله لي ويقال الموطن المشهد من مشاهد الحرب ومنه قول طرفه على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترعدي الفصل الخامس في الثياب عن أبي عمر والأصمعي وأبي عبيدة والليف كل ثوب من قطم أبيض فهو سحي كل ثوب من الإبريسم فهو حرير كل ما يلي الجسد من الثياب فهو شعار كل ما يلي الشعار فهو دثار كل ملاءة لم تكن ذات لفقين فهي ريطة كل ثوب يبتذر فهو مدذلة ومعوز، كل شيء أو دعته الثياب من جؤنة أو تخت أو سقط فهو صوان وصوان وصيان أيضا كل ما وقى شيئا فهو وقاء له الفصل السادس في الطعام عن الأصنعي وأبي زيد وغيرهما كل ما أذيب من الإلية فهو حم وحمة كل ما أذيب من الشحم فهو صهارة وجميل كل ما يؤتدم به من زيت أو سمن أو دهن أو ودة أو شحم فهو إهالة كل ما وقيت به اللحم من الأرض فهو وضم كل ما يلعق من دواء أو عسل أو غيرهما فهو لعوق كل دواء يؤخذ غير معجون فهو سفوف الفص السابع في فنون مختلفة في الترتيب عن أكثر الأئمة كل ريح تهض بين ريحين فهي نقباء. كل ريح لا تحرك شجرا ولا تعفي أثرا فهي نسيم كل عظم مستدير أجوس فهو قصب كل عظم كل عظم عريض فهو لوح كل جلد مدبوغ فهو سبت كل صانع عند العرب فهو إسكاف كل عامل بالحديد فهو قين كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد كل أرض لا تنبت شيئا فهي مرت كل شيء فيه أوجاج وانعراج كالأضلاع والاكاف والقتب والفرج والأودية فهو حنو كل شيء سددت به شيئا فهو سداد وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر وسداد الخلة كل مال نفيس عند العرب فهو غرة فالفرس غرة مال الرجل والعبد غرة ماله والنجيب غرة ماله والأمة الفارهة من غرر المال كل ما أظل الإنسان فوق رأسه من سحاب أو ضباب أو ظل فهو غيابة كل قطعة من الأرض على جبالها من المنابث والمزارع وغيرها فهو قراح كل ما يروعك من جمال أو كثرة فهو رائع كل شيء استجدته فأعجبك فهو طرفة كل ما حليت به امراه أو سيفا فهو حلي كل شيء خط محمله فهو خف كل متاع من مال صامت أو ناطق فهو علاقة كل إناء يجعل فيه الشراب فهو ناجود كل ما يسترده الانسان من صوت حسن طيب فهو سماع كل فائت مطرد الصوت فهو غرد ومغرد كل ما اهلك الإنسان فهو غول كل دخان يسطع من ماء حار فهو بخار وكذلك من الندى كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش كل ضرب من الشيء وكل صنف من الثمار والنبات وغيرها فهو نوع كل شهر في صميم الحر فهو شهر ناجر قال ذو الرمة صار آجل يزوي له المرء وجهه إذا ذاقه الضمآن في شهر ناجر كل ما لا روح له فهو موات. كل كلام لا تفهمه العرب فهو رطانة كل ما تفجرت به فهو لجمة ومنه قول العرب للرجل إذا مات عطفت به اللجم كل شيء يتخذ ربا ويعبد من دون الله عز وجل فهو الزور والزون كل شيء قليل رقيق من ماء أو نبت أو علم فهو ركيك كل شيء له قدر وخطر فهو نفيس كل كلمة قبيحة فهي عوراء كل فعلة قبيحة فهي سوءاء كل جوهر من جواهر الأرض كالذهب والفضه والنحاس فهو الفلز كل شيء أحاط بالشيء فهو اطار له كإطار المنخل والدف وإطار الشفه واطار البيت كالمنطقة حوله كل وشن بمكوى فهو نار وما كان بغير مكوى فهو حرق وحز كل شيء لان من عود أو حبل أو قناة فهو لبن كل شيء جلست أو ننت عليه فوجدته وطيئا فهو وثير الفصل الثامن في العطور عن أبي بكر الخوارزمي وعن ابن خالوي كل عطر مائع فهو الملاب كل عطر يابس فهو الكباء وكل عطر يدق فهو الألنجوجه الفصل التاسع يناسب ما تقدمه في الأفعال عن الأئمة كل شيء جاوز الحد فقد طغى. كل شيء توسع فقد تفهق كل شيء على شيئا فقد تسنمه كل شيء يثور للضرر يقال له قد هاجه كما يقال هاج الفحل وهاج به الدم وهاجت الفتنة وهاجت الحرب وهاج الشر بين القوم وهاجت الرياح الهوج الفصل العاشر وجدته عن أبي الحسين أحمد بن فارس ثم عرضته على كتب اللغة فصح ما على الخوان إذا أكله كله واستف ما في الإناء إذا شربه كله وانتك الفصيل ضرع أمه إذا شرب كل ما فيه ونهك الناقة حلبا إذا حلب لبنها كله ونزف البئر إذا استخرج ماءها كله وسحف الشعر عن الجلد إذا كشفه عنه كله واحتف مات القدر إذا أكله كله وسمد شعره إذا أخذه كله الفصل الحاب عشر عن ابن قتيبة ولد كل سبع جر ولد كل طائر فرخ ولد كل وحشية طفل وكل ذات حافر نتوج وعقوب الفصل الثاني عشر عن أبي علي لغز الأصفهاني كل ضارب بمؤخره يلسع كالعقرب والزنبور وكل ضارب بسمه يلدغ كالحية وسام أبرص وكل قابض بأسنانه ينهش كالسباع الفصل الثالث عشر وجدته في تعليقاتي عن أبي بكر الخوارزمي يليق بهذا المكان غرة كل شيء أوله كبد كل شيء وسطه خاتمة كل شيء آخره غرب كل شيء حده فرع كل شيء اعلاه سنخ كل شيء أصله أذمل كل شيء صوته تباشير كل شيء أوله ومنه تباشير الصبح نقاوة كل شيء ونقايته ضد نفايته جذم كل شيء وجذره أصله غور كل شيء قعره الفصل الرابع عشر يناسب موضوع الباب في الكلية الجم الكثير من كل شيء العلق النفيس من كل شيء المطهم الحسن من كل شيء الصريح الخالص من كل شيء الرحب والرحيب الواسع من كل شيء الذرب الحاد من كل شيء الصدع الشق من كل شيء الطلا الصغير من ولد كل شيء الزرياب الأسفر من كل شيء العلند الغليظ من كل شيء الباب الثاني في التنزيل والتمثيل الفصل الاول في طبقات الناس وذكر سائر الحيوانات وأحوالها وما يتصل بها عن الأئمة الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل أرباك الملوك في الجاهلية بمنزلة الوزراء في الإسلام الردافة كالوزارة قال لبيد، وشهدت أنجبة الإفاقة عاليا كعبي وأرباك الملوك شهود الأقيال لحنير كالبطاريق للروم، المراهق من الغلمان بمنزلة المعصر من الجواري والكاعب منهن بمنزلة الحزور منهم الكهل من الرجال بمنزلة النصف من النساء القارخ من الخيل بمنزلة البازل من الإبل الطرف من الخيل بمنزلة الكريم من الرجال البدج من أولاد الضأني مثل العسود من أولاد المعز الشادن من الضباء كالناهض من الفراخ ربوض الغنم مثل بروق الإبل وجثوم الطير وجلوس الإنسان خلف الناقة بمنزلة ضرع البقرة وتدي المرأة البراثن من الكلب بمنزلة الأصابع من الإنسان الكرش من الدابة المعدة من الإنسان والحوصلة من الطائر المهر من الخيل بمنزلة الفصيل من الإبل والجحش من الحمير والعجل من البقر الحاف الحافر للدابة كالفرسل للبعير المنسم للبعير بمنزلة الظفر للإنسان والسمبك للدابة والمخلب للطير الخلان في الدواب كالزكام في الناس اللغام للبعير كاللعاب للإنسان المخاط من الأنف كاللعاب من الفم النثير للدواب كالعطاس للناس الناقة اللقوح بمنزلة الشاث اللبون والمرأة المرضعة الودج للدابة كالفصد للإنسان خلاء البعير مثل حران الفرس نفوق الدابة بمنزلة موت الإنسان الزهلقة للحمار بمنزلة الهملجة للفرس سنق الدابة بمنزلة اتخام الإنسان وهو في شعر الأعشى ويأمر لليحموم في كل ليلة بتبن وتعليق فقد كاد يسنق الغد. الغدة للبعير كالطاعون للإنسان الهمج فيما يطير كالحشرات فيما يمشي صباره الشتاء بمنزلة حمارة القير الفصل الثاني في الإدل عن المبرد البكر بمنزلة الفتى والقلوس بمنزلة الجارية والجمل بمنزلة الرجل والناقة بمنزلة المرأة والبعير بمنزلة الإنسان الفصل الثالث علقته عن أبي بكر الخوارزمي المخلاف لليمن كالسواد للعراق والرستاق لخراسان والمربد لأهل الحجاز كالأنذر لأهل الشام والبيدر لأهل العراق والإردب لأهل مصر كالقفيز لأهل العراق الفصل الرابع في أنواع من الآلات عن الأئمة الغرز للجمل كالركاب للفرس الفردة للبعير كالحزام للدابة السناف للبعير كاللبب للدابة المشرة للحجام كالمبضع للفصاد والمبزغ للبيطار الفصل الخامس في ضروب مختلفة في الترتيب عن الأئمة الرؤبة للإناء كالرقعة للثوب الدسم من كل ذي دهن كالودك من كل ذي شحم العقاقير فيما تعالج به الأدوية كالتوابل فيما تعالج به الأطعمة والأفواه فيما يعالج به الطيب البذر للحنطة والشعير وسائر الحبوب كالبذر للرياحين والبقول اللفح من الحر كالنفخ من البرد الدرج إلى فوق كالدرك إلى أسفل ومنه قيل إن الجنة درجات والنار دركات الهالة للقمر كالدارة للشمس الغلط في الحساب كالغلط في الكلام البشم في الطعام كالبغر من الشراب والماء الضعف في الجسم كالضعف في العقل الوهن في العظم والأمر كالوهي في الثوب والحبل حلا في فمي مثل حلي في صدري البصيرة في القلب كالبصر في العين الوعورة في الجبل كالوعوثة في الرمل العمى في العين مثل العمه في الرأي البيدر للحنطة بإزاء الجرين للزبيب والمربل للتمر الباب الثالث هي أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها الفصل الأول في روى منها عن أبي عبيدة لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا فهي زجاجة ولا يقال مائده إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهي خوان ولا يقال كوز إلا إذا كانت له عروة وإلا فهو كوب ولا يقال قلم إلا إذا كان مبريا وإلا فهو أنبوبة ولا يقال خاتم إلا إذا كان فيه فص وإلا فهو فتخة ولا يقال فرو إلا إذا كان عليه صوف وإلا فهو جلد. ولا يقال ريفة إلا إذا لم تقل لفتين وإلا فهي ملاءه ولا يقال أريكة إلا إذا كانت عليها حجلة وإلا فهو سرير. ولا يقال لقيمة إلا إذا كان عليها طيب وإلا فهي عير. الفصل الثاني احتفاء سائر الأئمة. تنثيل أبيع عبيدة من هذا الفن لا يقال نفق إلا إذا كان له منفذ وإلا فهو سرب ولا يقال عهن إلا إذا كان مصبوغا وإلا فهو صوف ولا يقال لحم قدير إلا إذا كان معالجا بتوابل وإلا فهو طبيخ ولا يقال خدر إلا إذا كان مشتملا على جارية وإلا فهو الفتر ولا يقال مغول إلا إذا كان في جوف صوت وإلا فهو مشمل ولا يقال ركية إلا إذا كان فيها ماء قل أو كثر وإلا فهي بئر ولا يقال مهجن إلا إذا كان في طرفه عقاطة وإلا فهو عصا. ولا يقال وقود إلا إذا اتكدت فيه النار وإلا فهو حطب لا يقال سياع إلا إذا كان فيه تبن وإلا فهو طين ولا يقال عويل إلا إذا كان معه رءص صوت وإلا فهو بكاء ولا يقال مور للغبار إلا إذا كان بالريح وإلا فهو رهج ولا يقال ثرن إلا إذا كان نديا وإلا فهو تراب لا يقال ماذق ومأقف إلا في الحرب وإلا فهو مضيق لا يقال مغلغلة إلا إذا كانت محموله من بلد إلى بلد وإلا فهي رسالة لا يقال قراح إلا إذا كانت مهيئة للزراعة وإلا فهي براح لا يقال للعبد آبط إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد عمل وإلا فهو هارب لا يقال لماء الفم رضاب إلا ما دام في الفم فإذا فارقه فهو بزاق لا يقال للشجاع كمي إلا إذا كان شاكي السلاح وإلا فهو بطل الفصل الثالث فيما يقاربه ويناسبه لا يقال للطبق مهدا إلا ما دامت عليه الهدية ولا يقال للإبل راويه إلا ما دام عليها الماء لا يقال للمرأة الضعينة إلا ما دامت راكبه في الهودج. لا يقال للدلو سجل إلا ما دام فيها ماء قل أو كثر ولا يقال لها ذنوب إلا إذا كانت ملأة ولا يقال للسرير نعش إلا ما دام عليه الميت لا يقال للعظم عرق إلا ما دام عليه لحم لا يقال للخيط سمط إلا ما دام فيه خرز لا يقال للثوب حلة إلا إذا كان ثوبين اثنين من جنس واحد لا يقال للحبل قرن إلا أن يقرن فيه بعيران لا يقال للقوم رفقة إلا ما داموا منضمين في مجلس واحد وفي مسير واحد فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة ولم يذهب عنهم اسم الرفيق لا يقال للبطيخ حدج إلا ما دامت صغارا خضرا لا يقال للذهب تبر إلا ما دام غير مصوغ. لا يقال للحجارة رضف إلا إذا كانت محماتا بالشمس والنار لا يقال للشمس الغزالة إلا عند ارتفاع النهار لا يقال للثوب مطرف إلا إذا كان في طرفيه علمان لا يقال للمجلس النادي إلا إذا كان فيه أهله لا يقال للريح بليل إلا إذا كانت باردة ومعها ندى لا يقال للمرأة عافق إلا ما دامت في بيت أبويها لا يقال للبخيل شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصا لا يقال للذي يجد البرد خرص إلا إذا كان مع ذلك جائعة لا يقال للماء الملح أجاز إلا إذا كان مع ملوحته مرة لا يقال للإسراع في السير إهطاع إلا إذا كان معه خوف ولا يقال إهراع إلا إذا كان معه رعدة وقد نطق القرآن بهما ولا يقال للجبان إلى إلا إذا كان مع جبنه ضعيفا لا يقال للمقيم بالمكان متلوم إلا إذا كان على انتظار لا يقال للفرس محجلٌ إلا إذا كان البياض في قوائمه الاربع أو في ثلاث منها الباب الرابع في أوائل الأشياء وأواخرها الفصل الاول في سياقة الاوائل الصبح اول النهار والغسق اول الليل الوسمي اول المطر البارض اول النبت اللعاء اول الزرع وهذا عن الليل اللباء اول اللبن السلاف اول العصير الباكوره اول الفاكهة البكر اول الولد الطريعة اول الجيش النهل اول الشرب النشوة أول السكر الوقت اول الشيب النعاس اول النوم الحافره اول الأمر ومنها قوله ائنا لمردودون في الحافره اي في اول امرنا ويقال في المثل النقد عند الحافره اي عند اول كلمه الفرط اول الوراد وفي الخرر انا فرطكم على الحوض اي اولكم الزلف أول ساعات الليل واحدتها زلفة عن فعلب عن ابن الأعرابي الزفير أول صوت الحمار والشهيق آخره عن الفراء النقبة أول ما يظهر من الجرب عن الأصمعي العلقة أول ثوب يتخذ للصبي عن أبي عبيد عن العدبس الاستهلال اول صياح المولود إذا ولول النبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا قفرت الرس والرسيس أول ما يأخذ من الحمة الفرع أول ما تنتجه الناقة وكانت العرب تذبحه لأصنامها تبركا بذلك الفصل الثاني في مثلها صدر كل شيء وغرته أوله فاتحة الكتاب أوله شرخ الشباب وريعانه وعنفوانه وميعته وغلواؤه وريقه وريقه أوله ريق المطر أول شؤبوبه حدثان الأمر أوله قرن الشمس أولها عثمون الريح أولها غزال الضحى أولها سرعان الخيل أوائلها تباشير الصبح أوائل الفصل الثالث في الأواخر الأهزع آخر السهام الذي يبقى في الكنانة السكيت آخر الخيل التي يجيء في آخر الحلبة الغلس والغبش آخر ظلمة الليل الزكمة والعجزة آخر ولد الرجل عن أبي عمرو، الكيول آخر الصف عن أبي عبيد الفلتة آخر ليلة من كل شهر ويقال بل هي آخر يوم من الشهر الذي بعده الشهر الحرام البراء آخر ليلة من الشهر عن الأصمعي وعن ابن الأعربي أنه آخر يوم من الشهر وهو السعد عندهم قال الراجل إن عبيدا لا يكون غسا فما البراء لا يكون نحس. الغائرة آخر القائلة الخاتمة آخر الأمر ساقه العسكر آخره عجمه الرمل آخره الباب الخامس في صغار الاشياء وكبارها وعظامها وضخامها الفصل الاول في تفسير الصغار الحفى صغار الحجارة الفسيل صغار الشجر الاشاء صغار النخل الفرش صغار الابل وقد نطق به القرآن النقد صغار الغنم الحسان صغار النعام عن الاصمعي الحبلق صغار المعز البهم صغار أولاد الضأن والمعز الدردق صغار الناس والإبل عن الليث عن الخليل الحشرات صغار دواب بالأرض، الدخل صغار الطير الغوغاء صغار الجراد الذر صغار النمل الذغب صغار ريش الطير القبقط صغار المطر عن الأصمعي الوقش والوقص صغار الحطب التي تشيع بها النار عن ابي تراب اللمم صغار الزنوب وقد نطق به القرآن الضغابيس صغار القتاء وفي الخبر اهدي اليه الضغابيس فقبلها واكلها بنات الارض الانهار الصغار عن سعلب عن ابن الاعرابي الفصل الثاني في تفصيل الصغير من اشياء مختلفة القرن الحبل الصغير عن ابن السكين العنز الافمة الصغيرة عن ابن الاعرابي الحفش البيت الصغير عن الليل الجدول النهر الصغير الغم الغمر القدح الصغير الناطل القدح الصغير الذي يري فيه الخمار النموذج هذا عن ثعلب عن ابن الاعرابي وعن ابي عمر ان الناطل مكيال الخمر الكرز الجوالق الصغير عن الاصمعي الجرموز الحوض الصغير عن ابي عمر القلهزم الفرس الصغير عن ابي تراب، الهندره الضبع الصغير عن ابن الاعرابي الشفرة الضبية الصغيرة عنه ايضا الخشيش الغزال الصغير عن الازهري الشركة الضبع الصغير عن الليل الحسبانة الوسادة الصغيرة عن ثعلب عن ابن الاعرابي البخنق البرقع الصغير عن الازهري ويقال بل المقنعة الصغيرة الكنانة الجعبة الصغيرة الشكوة القربة الصغيرة الكفت القدر الصغيرة عن الأصمعين الخصاص الثقب الصغير الحميت الزق الصغير النبلة, النبلة اللقمة الصغيرة عن ثعلب عزم الأعرابي الوسواس البرقع الصغير القارب السفينة الصغيرة قال الليث هي سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية تستخف لحوائجهم الثوملة الفنجانة الصغيرة الشواية الشيء الصغير من الكبير كالقطعه من الشات عن خلف الأحمر النوت الجلة الصغيرة فيها تمر عن أبي عبيد عن أبي عمر الرسل الجارية الصغيرة الفصل الثالث الكبير من عدة أشياء اليسن الشيخ الكبير القلعم العجوز الكبيره عن الليل الطحر البعير الكبير الطبع النهر الكبير وهو في شعر لبيد الرس البئر الكبيره القلة الجرة الكبيره الفرعه القمله الكبيره عن الاصمعي التبن القدح الكبير الشاهين الميزان الكبير الخنجر السكين الكبير عين حذرة أي كبيرة وهي في شعر مرئ القيس الفصل الرابع فيما أطلق الأئمة في تفسيره لفظه العظيم القهب الجبل العظيم عن أبي عمر العاقر الرمل العظيم عن أبي عبيد الشارع الطريق العظيم عن الليل السور الحائط العظيم الريتاج الباب العظيم الصخرة الحجر العظيم المقرى الإناء العظيم الفيلق الجيش العظيم المقرات الحوض العظيم الفيلم الرجل العظيم وفي الحديث إن الدجال اقمر فيلم العبهرة المرأة العظيمة عن أبي عبيدة الضوحة الشجرة العظيمة عن الليل الخلية السفينة العظيمة عن اللحياني السجل القربة العظيمة عن أبي زيد الغرب البلو العظيمة عن الليل الدجاله الرفقة العظيمة عن ثعلب عن ابن الاعرابي الثعبان الحية العظيمة القرنيد الأجرة العظيمة الفطيس المطرقة العظيمة المعول الفأس العظيمة الطربال الصومعة العظيمة عن أبي عبيدة الملحمة الوقعة العظيمة الدبله والدبنة اللقمة العظيمة المحالة البكرة العظيمة الرق السلحفات العظيمة الدلدل القنفذ العظيم القمع الذباب الأزرق العظيم الحلمة القراد العظيم الفادر الوعل العظيم البقة البعوضة العظيمة الوئية القدر العظيمة وفي المثل كفت إلى وئية الفصل الخامس فيما يقاربه عن الأئمة. فش العظيم الخلقة الأرأس العظيم الرأس العتجل العظيم البطن الأركب العظيم الركبة الأرجل العظيم الرجل الفصل السادس في معظم الشيء المحجة والجادة معظم الطريق حومة القتال معظمه وكذلك من البحر والرمل وغيرهما عن الاصمعي كوكب كل شيء معظمه يقال كوكب الحر وكوكب الماء جمة المال معظمه القيروان معظم العسكر ومعظم القافلة وهو معرض عن كاروان الفصل السابع في تفصيل الأشياء الضخمة الوهم الجمل الضخم عن الليل العلكوم الناقة الضخمة عن الأصمعي الحجم دارة الرجل الضخم عن ابن السكيث عن الفراء الجاب الحمار الضخم عن ابن الاعرابي الفلس الحبل, الحبل الضخم عن الليل الخزرنق العنكبوت الضخم عن ابي تراب الهراوة العصا الضخمه عن ابي عبيده الهيكل الضخم من كل حيوان عن النضر بن شميل السجيله الدلو الضخم عن الكسائي الرصد القدح الضخم عن ابي عبيدة الجخدب الجندب الضخم عن الأزهري عن شمر البالة الجراب الضخم عن عمر عن أبيه عن أبي عمر الشيباني الوليجه الجوالق الضخم عن الليل الحجل الضب الضخم الهلوف اللحيه الضخمة الهقب النعامه الضخمة الفصل الثامن فيما يناسبه الجهدم الضخم الهامة البرطام الضخم الشفة عن ابي محمد الاموي الحوشب الضخم البطن عن الاصمعي القفندر الضخم الرجل عن ابي عبيدة الفصل التاسع في ترتيب ضخم الرجل رجل بادل اذا كان ضخما محمود الضخم ثم خدب اذا زاد ضخامته زيادة غير مذمومه ثم خنبج إذا كان مفرط الضخامة عن الليل ثم جلندح إذا كان نهاية في الضخم وهذا عن ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل الفص العاشر في ترتيب ضخم المرأة إذا كانت ضخمه وهي على اعتدال فهي ربحلة فإذا زاد ضخمها ولم يقبح فهي سبحله فإذا دخل في حد ما يكره فهي مفابة وضناك وإذا أطرط ضخمها فهي إفضاج عن الأصمعي وغيره الباب السادس في الطول والقفر الفصل الأول في ترتيب الطول على القياس والتقريب رجل طويل ثم طوال فإذا زاد فهو شوذب وشوقب فإذا دخل في حد ما يذم من الطول فهو عشنق وعشنق فإذا أطرق طوله وبلغ النهاية فهو شعلع وعنطمط وسقعطر عن أبي عمرو الشيباني الفصل الثاني في تقسيم الطول على ما يوصف به عن الأئمة رجل طويل وشغموم جارية شطبة وعطبول فرس أشق وأمق وسرحوب بعير شيظم وشعشعان ناقة جثرة وقيدود نخلة باسقة وسحوق شجرة عيدانة وعميمة جبل شاهق وشامخ وبادخ نبت سامق وجه مخروط ولحية مخروطة إذا كان فيها طول من غير عرض شعر تينان ووارد الفصل الثالث في ترتيب القصر رجل قصير ودحباح ثم حنبل وحزنبل عن أبي عمرو والأصمعي ثم حنزاب وكهمش عن ابن الاعرابي ثم بحتر وحطر عن الكسائي والسراء فإذا كان مفرط القصر يكاد الجلوس يوازيه فهو حنشار وحندل عن الليت وابن دريد فإذا, فإذا كان القيام لا يزيد في قده فهو حنزقرة عن الأصمعي وابن العربي الفصل الرابع في تقسيم العرب وعاء عريض رأس في الطاح عن ابن دريد حجر فلدة عن الليث سيف مصفح عن أبي عبيد الباب السابع في اليبس والليم الفصل الأول في تفصيل الأسماء والأوصاف الواقعة على الأشياء اليابسة عن الأئمة الخبيز الخبز اليابس الجليد الماء اليابس الجبن اللبن اليابس القديد والوشيق اللحم اليابس القصب التمر اليابس القشع الجلد اليابس القبثة الشجرة اليابسة الحشيش الكلأ اليابس القت الاسفست اليابس الخشل المقل اليابس الجزل الحطب اليابس الضريع الشبرق اليابس الصلد الحجر اليابس البعر الزبل اليابس العصيم العرق اليابس الجسد الدم اليابس الصلصال الطيل اليابس الفصل الثاني في تفصيل أشياء رطبه. الرطب التمر الرطب العشب الكلع الرطب الك الصفصة الرطب الثرمطة الطين الرطب عن فعلب عن الحراء الأرنة الجبن الرطب عن فعل بن عن ابن العربي الفصل الثالث الأسماء والصفات الواقعة على الأشياء اللينة عن الأئمة السهل ما لان من الأرض الرغام ما لان من الرمل الزغفة ما لان من الدروع الألوفة ما لان من الأطعمة الرغد ما لان من العيش السعد ما لان من البصر الفصل الرابع في تقسيم اللين على ما يوصف به ثوب اللين رمح لدن لحم رخص بنان طفل شعر سخام غصن أملود فراش وثير ريح رخاء أرض دمثة بدن ناعم ثرة خوار العنان إذا كان لين المعطف الباب الثامن في الشدة والشديد من الأشياء الفصل الأول في تفصيل الشدة من أشياء وافعال مختلفة الاوار شدة حر الشمس الوديقة شدة الحر الصر شدة البرد الانهلال شدة صوب المطر الغيهب شدة سواد الليل القشم شدة الأكل القحف شدة الشرب التسبيخ شدة النوم عن أبي عبيد عن الأموي عن الأصمعي الجشع شدة الحرص الخفر شدة الحياء السعار شدة الجوع الصدى شدة العطش، اللخف شدة الضرب المحك شدة اللجاج الهد شدة الهدم القحل شدة اليبس المأق شدة البكاء عن أبي عمر الرزاح شدة الهزار الصلق شدة الصياح وفي الحديث ليس منا من فلق أو حلق الشنف شدة البغض الشدة شدة ذكاء الريح عن الفراء الدرزمة شدة العض عن الليث عن الخليل القرضبة شدة القطع عن ثعلب عن ابن الأعراضي الحقحقة شدة السير وفي الحديث شر السير الحقحقة الوصب شدة الوجع الخبز شدة السوقي عن ابي زيد وانشب لا, لا تخبز خبزا وبس بس انتهى الوجه الاول من الشريط الاول من كتاب ثقه اللغة والسر العربية لابي منصور النيسابوري الثعالبي